بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينا رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البين وما أمروا إلا ليعبدو الله مخلصين له الدين أوفاء ويديم السلام ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رباه